اعلن الجيش البوسني عن احراز تقدم جديد في وقت يحاول كل طرف من المتحاربين في البوسنة تحقيق انتصارات قبل بدء سريان الهنة وقال ان القوات الحكومية قد حررت ثمان عشرة قرية ونحو اثنى عشرة مرتفعا وتمكنت من الاستيلاء على الدبابات والوحدات العسكرية وقد زحف الجيش البوسني باتجاه المدن المحتلة لدحر اقتائهم وطردهم منها منتصرون منتصرون المنتصرون منتصرون منتصرون يا اخي رغم نزيف الجراح منتصرون يا اخي رغم شحيف السلاح منتصرون يا اخي رغم نزيف الجراح منتصرون يا اخي رغم شحيف السلاح منتصرون منتصرون منتصرون منتصرون منتصرون منتصرون ما أصاب المسلمين من هوان ورض وانحدار وانكسار بعد عز وشموخ ما اصاب المسلمين من هوان ورض وانحدار وانكسار بعد عز وشموخ وصعودا وصودا وصعودا وصمودا وصودن منتصران من جراحات وآه سملأوا الدنيا نواحا ترتجي مثل إباه كبلونا بغيوت وضعوا كل السدود فرقوا بين البلاد بالجنود والحدود يمغيثان يمعينا ألهم صبرا وطهدا يمغيثان يمعينا ألهم صبرا Masamoyan, masamoyan, montasero, في سراي نتعاني امنا وصلنا من معاناة وصمت سلم هدمنا في سراي نتعاني امنا وقلنا من معاناة وصمت سلم هدمنا ثاني وعينا ألهمنا صبرا وقودا قومًا جندًا أي حر بع أرضا عاش فيها من ذمور وسلام يتعايش فيه طير وصقور <underwear> أي حر بع أرضا عش فيها من ذمور وسلام يتعايش فيه طير وصقور وصمودا وصمودا <رحد> وصمودا وصمودا <صفيق صراحة> وصعودا وصعودا وصمودا